مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ إِنْ يُرِيدْ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَل ظَنَنْتُمْ أَن لَّيْسَ يَنقَلِبُ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُجَّ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنًّا وَظَنًّا ظَنَّ السُّوءَ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا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 قل لا تتبعون كذالكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسودونا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا